السلام الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصل الله همد وآله الصيبين الطاهرين <تصفيق> الأصول اللقبة تنهيد أن الشك في اللقبة إن الشك في اللقبة على نحوين الشكو في وضعه لمعنى من المعاني وثانيا الشك في الوضع. منه بعد صغير بروابطه انتهينا بحمد الله من الكلام في بيان علامات الحقيقه خلية. هنا المقرر البحث يريد ان يعقد جديدا ولكن مقدمه نقول اعتاد الروسيون على تقسيم الاصول الى الاصول اللقية وعلى الاصول العملية وعرفوا الروسية قالوا الروس اللقية تعين تعين لنا قاد من المراد عند استعماله الوصول اللقضية هي تلك الاصول التي تعين لنا أعد من اللقض عند إطلاقه في الاستعمال <تصفيق> مثلا مثلا إذا زيد تكلم بملائه وقال هذا الكلام. قال رأيت قمرا <تصفيق> رأيت قمرا وقال رأيت أسدا أو قال رأيت بحرا <تصفيق> هنا أنا أشكر زيت استعمل اللافض وهذا اللافض له معنى يارم زازي وحقيق وحيث أنا أشكر أن المتكلم يكون المراد لأننا نتكلم لها استعمال النص والمعنى المجال أحمد القرينة وآني ما مجل فتلها فهذا أصول معين تعين لنا أنهنا المراج من التحفظ أو لا هل هناك أصول تعين لنا المراج من السعر اللافظ أو لا واضح السؤال علمت هنا يريد أن يبين تلك ما هي الوصول اللفظية تعين للثامة أن المتكلم عندما لفظ أراد المعنى الحقيقي أو أراد, أراد اللفظ أراد المعنى العام من اللفظ على الخار من اللطب اراد المطلع مقيد اراد الظاهر او خلاه المطلع هنا يعقد هذا البأ اولا لبيان تلك الروسول اللطبية ما هو مدرك فلس تلك الروسول لكن قدح يذكر المطلع مقدم يكون اعلن الشاك حينما يشك يشكله حالة ثالثة الحالة الحالة مرة أنك. مرة مرة ان هذا اللافظ لهذا المعنى واضح فرغنا منه بحمد الله البابق عقد ببيان الجواب على هذا هل لفظ العسل موضوع حقيقة للحيوان المفترض أم لا؟ هذا البحث انتهينا. السؤال الأول إذا كفسوا لفظ موضوع لهذا المعنى عقدنا البحث السابق لأجل حلها وانتهينا منه بحمد الله. السؤال الثاني مرة أخرى بعد أن أعلم بالوضع أعلم بالوضع. اعرف تفضل قمر موضوع قيحة لذلك القرد في اعالي السماء الذي ينير لأرض اعرف هذا اعرف الواضع وضع قال مي قمر لداخل بان اعرف عالم بالوضع لكن زيد من الناس قال قمرا استغرب. لفظ القمر اعلن موضوع حق لذاك المعنى المقصود لكن في استعمال في الخارج تعمل زيد لفظ القمر قال رايت قمرا انا اشد في مراده يريد بالقمر ذات المعنى الحقيقي الموضوع وانا اعلم بالوضع لك او كما ان يريد من لفظ القمر المعنى المجازي رايت قمرا يعني رايت غلاما وجهه كفلقة قبر هون حميد بن مسلم في قضايا عشو وقرج علينا غلام وجه كفلقة قبر كفلقة قبر ما مراد من الاستعمال المعنى الحقيقي او المسادي فبحثنا اليوم كبحتنا في الامس بحثنا في الامن او بحث السابقة بحثنا هذا اللقاء الضوء في في الوضع وليس الوضع في الاستعمال من الوضع ولكن اشك في الاستعمال هذا اصل بحث. فهل هناك اصول معينه تعين السامع ان المتكلم كما اطلق لفظ القمر او الاسد او لفظ البحر هل هناك اصول تعين ان المراد المعنى الحقيقي عند الشك في المراد مو في الوضع الفائز جيد. <تصفيق> ما يدهون لا مطالقة؟ لا المطالقة المطالقة مطالقة من باب لا لكن حلوصه الغلافة معنا أنه ذلك من باب المطالقة هذا البحث يريد أن يذكر عده اصول لفظية وقلنا الأصول اللفظية هي تلك الأصول اللي ما قتب هي تلك الأصول التي تعين المراد من اللان دفع المصنف اولا يعقد البحث او بيان تلك الاصول يعددها اصل اصلان ثلاثة ثم بعده من التعداد يبين هذه الاصول هل لها مدرك في حجيتها ام اذا البحث الاول في تعداد تلك الاصول ما يعرف بأظهر وعطالة وعطالة الحقيقة تستعمل عندما يشك في أن المتكلم في أن المتكلم عندما اطلق لفظا نشك هل أراد المعنى الحقيقي أو المجال أطلق اراد المعنى الحقيقي اعجاب ارتفت مرة المتكلم ينطب قليلا اعلم بانه من قال رأيت قمرا يمشي واضح معناه براد والمعنى مجال مرة يقول رأيت بحرا رأيت بحرا على الناس الكلام اذا اطلق لاقب واحتملت أنا احتملت أنه قد يكون قرينا وخفيت عليه احتملت لا أعلم احتملت أطلق لكما احتملت أنه لطلق قرينا. ثم هل أراد المعنى للنافض أو المعنى المجابي لله كانت إذا كانت الطقيين قريرة... أنا في قريت قبرنا هذا داره إيش قبرنا هذا إنها مم من طالع منا في رأيتم أحسن بيت قال أي فقمان كأو الاحتمال كل مراد النجاذة إيش أو الأحسن نص الطقيين فعليه على بس انا لست بطل الطقيين أو لا لا بل هناك قرينه مقاويه او قرينه حاليه حال المتكل قد يكون اعتمد على القرينه الحيضيه بس انا لم ارتد لها تلك فعندما اشك انه اراد المعنى الحقيقي او المجال احمله على واضح غرض اطاله ومجال استعمالها هنا سياره الحقيقة تقول في تانى أطلق المتكلم له أقول لها نعم. قال الأفضل أمن أنه لف أطرينة أقول نعم وقد تكون أين خذ إذن المتكلم لف أطرينة الحقيقة احمل كلامه لا أنه أراد المعنى فأطالت الحقيقية حظيفتها تعين المعنى الحقيقي عند الشك في الاستعمال معال وجوز قريمة الحقيقة تعين لنا المعنى الحقيقي او أراد المعنى الحقيقي عندك من لافض وجه في المعنى المراد معالي قريمة ليس مع العلم معالي قريمة في المعنى المراد مع أن المتكلم نصف قليل فعلت واضح فعلت الحقيقة استوى خود اذا قال المتكلم قال رأيت أسد أتد أسد أمره معنا حقيقي علما بالوضع ولا بس هذا المتكلم رأيت هل يكتب المعنى الحقيقي حتى انا اهر الى البيت او لا مقصور الشجاع فاجلب لاتعلم من شجاعتي طار واحتمل نقض قريبا احتمل اجازي فستفتور طاية الحقيقة تقول ما دمت تحتمل وجودك وتشك في المعنى الحقيقي اجازي مع علمك بالوضع فانت تفي مرادك تكلم. أطارف الحقيقي احمل مراده على المعنى الحقيقي وهرب الله يجب المعنى وهذا. هذا المعنى خط أقصود واضح وهذا المعنى يعني بعد حد المرد على الحقيقي يعني ماذا أن اللفظ حجة على الطرفين حجة للمتكلم على السامع وحجة للسامع على المتكلم. أنا حملته السامع حملته حقيقي المتكلم يقول قضادي اقول اطلاقك دفنك ثم رؤيتي للقرينات حج علي الله ولو تعذرت مهرب وقلت لعله اراد المتكلم فجاء الاسد الحقيقي ملاب لا هو الملاب و... فاصلت الحقيقه حج على الطرفين على المتكلم حجلت على المتكلم وللمتكلم ارسل واضح يصير الاصل الاول اصاله الحقيقه الاصل الثاني اصاله العموم لو قال زيد لو قام احفر الساده من اولاد رسول الله واكرم الساده من اول رسول الله تفزق على السادة من اولاد الى اخرين سادة لفضح بخمل احتمل لعله بعض السادة هذا المعنى الخاص احتمل و احسن النتام ارام اقول سادة ليسوا على الخط مثلا بعضهم فزق اقول فما نقول في نفسي ما أقول المتكلم مراد اكرام حتى هؤلاء بس المتكلم قال أكرمك السادس خبال عموم تقول ما دمت تشوق في المعنى المراد هل المراد الموت أو المراد الخاص البحر صحيح؟ أو المراد الخاص وتحتنا اقول لها له لهذا نعم احتمل سمد كلامه على المعنى عام كل الصادق واحترم الصادر فتبق على كل الصادر وإن احتمل أنه يريد المعنى الصادر وقصت أطالة العموية فأطالة العموية تعين لنا أن المراد نحوة عند الشك في الاستعمال أن المراد ما هو المعنى عام وليس خاص. المعنى العام عند الشف طبعاً عند الشف كلمة مراد المعنى العام عند الشف في الاستعارة. الأراض العام أو الخاص عندما نشوف في مردّد بين العام والخاص العلم تقول احمل كلامه على المعنى العام. لماذا؟ وأيضاً هنا نقول فالكلام يكون صدق على الطرفين اللي بيتكلم على السالف وبالعطف. حجية مدركة حجية. على أصل السالف، أصل الإطلاق، أصل الثالث أصل, أصل, أصل الإطلاق واضح بعد مجاله هي أن المراد المعنى المخلو والبخل واضح. بعد. و بقيت قلت الإطلاق الاطلاق مثلا لما اقرا قوله تعالى بسم الله الرحيم احمد الله البيع مطلق مطلق حمد الله البيع او اكثر عالم مطلق ثم نشك من قوله تعالى احمد الله هل مقصود مطلق البيع بالعربي البارد. بصيغة الماء او بصيغة اخرى غير الماء. هل محطبي اصلا مع فقط او حتى محطبي غير البالد. الشفء. احتمال يكون المراد من قويه سبحان الله والبيع. بيع خاص بيع مقيد. البيع المقيد باللغة العربيه البيع المقيد بصيغة الماء. الزيع المقيد ما أحكمل هذا أحكمل هذا وأحكمل أنه لتظهر من ما هنا أصالت الأطباق ما دلت لن تعلم أطعام لأن مراده بيع خال فأطالت الأطباق تقول يريد نصر واضح <تصفيق> بعض <تصفيق> تقرأوه إن شاء الله في الإطلاق يجيب على كل واحد بشكله الفرق بين العام والمطلق أصلاف الإطلاق تعين أن المراد عند الشك في الاستعمال المعنى المطلق للمعنى المطلق واضح وهكذا أصول أصالة عدد القرينة الرابع وهذا قد عدد القريحة اذا احتملت ان المتكلم ان المتكلم نفض قرينا في سلامه فاراد معنى قرينة معلمة اقول الاخل جمه الاخل ادد القريح او المعنى خانه. اصالة الظهور اصالة اصالة الظهور ان يحضر المتكلم. يختف المتكلم لفظ نطب له ظاهر وان اراد المتكلم يحتمل اراد نطب مثال قوله تعالى والصارف والصارخه فقطع فقطع ومعنى نطب لها معنى الضرب ولها معنى القطع معناها القطع يعني النضاله قبل افصل هذا اي قطع ولها معنى قاطع عن الجرح في بروسطان القاطع معنى الجرح فهل عن القطاع فمعناها الظاهر عن الإبارة وخلاف الظاهر معناها فالمتكلم قال اقطع يده اقطع يد الثان اقطع الظاهر في الإبارة تتأخذ منه لأنه أراد جرحيه أصالت الظهور تقول ماذا؟ تقول احمد على المعنى الظاهري والمعنى الظاهر ان يفعل الجميع للايمان اذن هذا هذا واضح يصير وهذا كله بحث واضح مو محل بحث هذا واضح إنما الكلام عند المصنف يقول الكلام عند المصنف هذه الاصول الخمسه السته الخدعه قد يقول قائم عندي سؤال أيها ذكرت خمسه اصول أو السبع هل الاصول مختلفة عن بعضها كل اطل مختلف الثاني لو مرجاني لاصول الى واحد وهو الظهور واضح السؤال قد يقول قائل عندي سؤال ما هو ضد يقول سؤالي ان هدول الخمسة او السبعة مت عن بعضها يعني أفادت الحقيقة، غير أفادت العموم، غير أفادت الضبط، أو أن الاصول جميعاً مرجعها إلى أفادة الضبط. المفني يقول، فاسألني أجيب. أنا هذه للوصول أفادة الحقيقة، أفادة العموم، أفادة الأصلاء، أفادة عدم التقدير، أفادة عدم النقل، أفادة عدم الاشتراك. أصل الطور مرجعها كلها أصله وهو أصله العام كيف يقول ببيان المختصر إذا تكرر أن مراد المتكلم المعنى الحقيقي أو المجاز ماذا أقول ظهور حاكمه يعني ماذا الظاهر فرجع إلى أصل الظهور بين العان والخاف الظاهر الفارق العموم فهنا نرجع الاصول كلها الى اصله واضح هذا قول وقول اخر يقول ان الاصول مختلفه عن بعضها هذا البحث واضح اعتقد البحث الذي عليه ثالثا البحث الثاني ذكرتم الاصول خير خ عدتموها احسنتوا اي فهذه الأصول قلتم الحقيقة للمراد الحقيقي والمراد العام والمراد المطلق ندرك هل هناك دليل على حجية هذه الوصول أمه؟ المصنف يقول نعم دليل دليلنا على حجية هذه الأصول تباني, تباني العقلاء تباني كيف تباني بدأ العقلاء كيف؟ لأن العقلاء لا يحصل على الخلاف عن خلاف الحكمة، خلاف العموم، خلاف الأخلاق، هيه وجود المعنى يقول على الرأي هذا الاحتمال حاصل عندهم، لكن لا له أهمية. يقول كأنه العقل يقول إذا تكث إذا تكث أن مراد المتكلم الحقيقي جازي واحتملت المجال فلا احتمال. قل مراده المعنى حقيقي. وهكذا في بقية طول البقيه، فالعقلاء يتبن أو تبانوا عدم الاعتناء باليحمل، سواء كان المجال، كان الخصوص، سواء كان المقيد إلى الطاهر العقلاء جميع تبانوا على عدم الاعتناء على القول بعدم الغفلة، بيتكلم إلى هذا واحد مضاف بناء العقلاء وحده لا يكفي لكن الشارع امضى يفكته بناء العقلاء كلي لا يكفي الا ان ياتي الشارع ويوافق على على بناء العقلاء يوافق اذا وافق العقلاء نكون بناء العقلاء اي وافق تقول له حتى نجعله حتى نسمع الانباض حتى يجي الانباض شنو معنى الانباض نقول الانباض لا بيفر ليس لازمه مركزه احنا انما سكوت الشارع سكوت هو الانباض ك الشارع اقين قالت العقلاء لبي وقال اني مخالف ربنا ولو بين لا واضح لظهر رؤينا وحيث لم نرى انكار مخالفه الشارع هي الشارع عن التبادل هذه لم نره لو كان له نهي وحيث لم نره فاني ليس له نهي لم يكن له نهي فاقوم لسيقه العقل ماضي موالئ ان سقوط الشارع رضا صربا وليل وإذا سفرا لو كان دمان وحيث لم لم يكن هذا دليل وما حجيه هذه الاصول الخمسة او وضح نطبق العباده فلا قانونيا باحتمال الخلاف الا يعني بخلاف المعنى الحقيقي بخلاف الامور بخلاف الاضلال بخلاف الظاهر الى مع انهم قد يحتملونها الا يحتملان المتكلم اراده الخلاف يحتملون هذا احنا لا اعتبرها فعدم اعتناهم حجه والشارع لبناء لا اعلم ان الشك لفظ على نحوين الوضعه لمعنى من المعاني وثانيا الشك في المراد من بعد فرض العلم بالوضع اضح كلامنا في مو في الاول كان في ان المتكلم ارادته مثلا بقول زيد رايت اجدا حقيقي او مجازي اراد مع نقيقي او معناه النجاة مع علمي انا المتتلم مع علمنا بالوضع مع علمي انا ساعة بالوضع قال مع عم بوضع لك بالاسالج بالحيوان المفترس الوضع الحقيقي يعني وبانه غير مضع بالوضع الحقيقي للرجل الشجاع اعلم بهذا الوضع اما نحو الان الشكر قم واحد الشك وفهم من المعاني فقد فرغنا منه امر الاول فقد كان البحث معقودا لاجله وفرغنا منه لغرض بيان العلامات المثبته للحقيقه او المجال ذكرنا بعض علامات الحقيقه اي المثبته للوقت او عدم الوضع نقول ان الرجوع الى علامات وأشباه تلك العلامات هذا يعني شنو كنص أهل اللغة وعلامة رابعة تتقيقوا ذكر علامات ثلاث تبادر صحة الحمس والسل والاضطراب صحيح ذكر علامات لم يفكرها سابقا الرجوع إلى نص أهل اللغة إذا أهل نص على أن هذا اللغة موضي معنا حقيقة فتنصيصهم دليل فتنصيصهم وهنا عفوا كنف اهل اللغه ان الرجوع امر لا بد منه في اثبات أوضاع اللغة لأي اللغه يا ايه لغتك العربيه او غير العربيه خب ان قد يقول قائل سؤال هذا بحثهم جديد انقلت. يكفي ان ارى اللغويين يكفي ان قد استعملوا استعمال استعملوا لفضل أسد فاقو استعمالهم على المعنى الحقيقي المصنف قاد الاستعمال قاعد خذوه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاري الاستعمال أعم من الحقيقة خلافا خلافا للسيد المرتضى عليه الرحمه وقدس الله نفياً سيد المرتضى يقول استعمال علامة الحقيقة نحن لا الاستعمال أعام من الحق والفجرة واضح البحث؟ الاستعمال علامة الحقيقة نحن نقول لا الاستعمال أعام من الحقيقة والفجرة فلا يقول على أن المسلم الحقيقي لا مشرف لا يقول لا يكفي هذا جواب على ان قل لو واحد جواب ولا يكفي في اثباتها اثبات ان اللفظ موضوع بالحقيقة ادى في كلام اهل تلك اللغة ان نجد ان نجد استعمال اللفظ واضح في المعنى الذي يكفي وضعه انت متشوق خلاص اللغة استعمال لا يقول لا استعمال لأن الاستعمال كفعن الحقيقية صحف المعنى مجاذي وما يدرينا لعل المستعمل اعذى على قريمة حالية او مقل في تسهيم المعنى المقصود له استعمله فيه على سبيل المجاز استعماله اعان ولذا المسلم في لسان المحققين من الاصولين قصد حتى جعلوها عدة اشتفر ماذا؟ قولهم ان الاستعمال اعام من الحقيقة والمجال يقول يعلم بطلان ما ادعاه السيد هذا ربنا عليه ومن هنا نحن بطلان طريقة العلماء السابقين تعريض السيد المرتضى اثبات وضع الناقض بمجرد جدال استعماله في لسان العرب. البعض قال متى ما استعمله العرب في كما وقع بعلم الهدى من السيد المرتسة في الرب الشريف فإنه يجري أطالة الحقيقة في الاستعمال يقول الاستعمال ألام على الحقيقة بينما إن أطالة الحقيقة إنما تجري متى عند الشك في للشك في الوضع كما فعل كما تيجي من نحو الثاني لحد البحث اليوم فنفيه لإثبات مراد المتكلم أصول اللفظية وهذا البحث كل لأجلها فينفيها من جهتين أولا في ذكرها هذه الأصول وذكر مواردها في حجيتها ومدرك يعني ودليل ومدرك حجيتها أما عن الجاء من أولى بيان هذه الأصول فنفيه أهم الأصول اللفظية ما يأتي خالة الحقيقة وموريدها مزكة في إرادة الحقيقي أو المجاد متكلم أصنع لفظ في أراضي أو المجاد من اللفظ أن لم يعلم وجود قرينة على وجاد أنا ما أدري مع احتمال وجود القرينة لا أعلم وجودها لكن أحتمل وجودها مع احتمال وجودها على قال حينئذ الأقل الحقيقة أي الأقل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي فإذا خلالنا يكون حجة فيه للمتكلم. فيكون حجة فيه للمتكلم على وحجة فيه للسامح على المتكلم فلا يصح يكون حجة يمكن وحجة رئيس فيكون الكلام حجة صح إذن فلا يطح من السامع اعتذار في مخالفة الحقيقة يقول لي تمنطل مجال يقول ليت لك الحق أن تحمل هذا بأن يقول لي المتكلم لعلك أردت المعنى المجالي ولا يصح الاعتذار من المتكلم يقول لي استامع إني أردت المعنى المجالي لا ليس ذلك أيضا الثاني العموم وموردها ماذا لفظ عام وشك الآف أو بعض الأفعال بالخصوص في إرادة الأمور منه أو الخصوص كما إذا قال أكرم العلم أو أكرم المعلم بعض السادة المقصود أحتمل أراد بعض المقصود نبضاني ما صفت أحتمل هذا ما هذا عليك أحمله خلهم وراء سيقال حينئذ الآف الأم فيكون حجة للأمور على المتكلم او السامع ايضا ما ليس له عمل انا اذا يقول سجل حجج فيكون حجه فيه على المتكلم او على السامع لا يكون الحقيقه هو ليس نقدر ان ينقم تبع بعد الغرض حجه للمتكلم على السامع حجه السامع على اول الامر حرف اصم <تصفيق> لكن أيده مراد مراد مراد مراد على المتكلم لو قال الحقيقة وحج على السام لو قال مراد كالمجذب. قالت الإصلاح لنوردها ما ورد الأفضل مغلق له حق وقيود قال أكرم العالم والعالم له حالات قد يكون نائم قد يكون سجّر وقد يكون في حرم وقد يؤول إلى آخر لو حالات معينة وقيود الغلابة في العمارة قد يكون غير في العمارة قيود أخرى أيضا يمكن إرادة بعض يمكن إرادة إكرام العالم وقت كل المطاف أشك في هذا يقول على الإصلاح حاكم وشك في إرادة بعض لاحتمال وجود القيد شرط أي فيقال الأصل الإصلاح فيكونه حجه على السامع وقال فقوله تعالى احرج ضائع فلوسك مثلا في انه هل يشترط في صحته ان ينشا ان ينشا بالفاظ عربيه لو حتى الفاظ لو حتى عباره ما ادري للبالغ فقط او حتى غير بالغ الاخر لو شك قال لو شك اطلاق, اطلاق البيع في الآية لنافي اعتبار هذا الشرط وهذا القيد به فنحكم حيثا بجواز البيع بالألفاظ خاربية سنوز بالفارقة فروختها شي يقول ذاك خبولتها خبولتها أصاية عدم التقدير. توقف النساء هذا بيان في بعض مواردنا صلى الله عليه وسلم قال